أضواءك <تصفيق> ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك الضوا فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسراً اذا غرقت فانس صدق واذا غرقت ربك فارغب